Ooh. Jag övru بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من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 Ysabḥūn biḥamdillāhbihi wa yastawfūn liman fil-ād. Allāhā, innā Allāhuhu alẓaffur al-rāḥīm. O alla, alla, alla, alla, alla, alla, alla, وما أنت عليهم بوكيل، وكذالك أوحينا إليك كورآن المُعَرَّبِيَّ لتنذر أمم القرى، لتنذر أمم القرى. الجمع لا ريب فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة Umma taw, ahidat taw, nakiyu, dochiluman jaxa, uffir och mate, uavvalimuna, malahum, jualiu, uala min duni, awliya, fama.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 فاتر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السنيع البصير له مقاليد السماوات والأرض jag busar rå i Zakolima, jag shaa, och jag råder, Inna hubi kulli shahi, inna hubi. Shaa råder, kumminadini, mawaswabi, inuha. Mawaswabi, inuha, och Allah, ina ika, och mawaswabi, وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليهم أيه och han visar och vänder till dem som följer honom, och de som har delat sig är bara efter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 وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِيَعَذِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعَمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم